ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما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 واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي وجعل على نيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم جعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Hii a salat, hii a la farah. Qad qamet al salat, qad qamet salat. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغوا اعتدلوا تقيموا صدوقكم وتراصوا استغوا الله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 فِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَغْظُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضال ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم غالِمون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 ما تعبدون من دون الله أوثنو وتخلقون إفكاء إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغو فبتغو عن دار الله الرزق واعبدوه وشكروه له إليه ترجعون وإن تكذبو فقد كذبوا مهما قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Kulziru fil-arrubi faguru, kefe khal azum marmohujun, xeun, xeun, xeun, xeun, xeun, xeun, xeun, ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم وما لكم من دون الله مه وليه ولا نصير والذين كذبوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأْسَوْنَ مِن رَّحْمَتِهِ أُولَئِكَ يَأْسَوْنَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَ جَوَابَ قَوْمِهِ جواب Her. <laughs> مع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر Allah!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 من <تصفيق> ناصرين جعلنا في ذلته نبوة والكتاب واتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ في الآخرة لمن الصالحين يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد I'm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 عن أبي أمامة رضي الله عنه